فَأَمْسِكُونَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَانِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ 111. ويرزقه من حيث لا يحتسب 112. ومن يتوكل على الله فهو حسبه 113. إن الله بالغ أمره 114. قد جعل الله لكل شيء قدرا 115. والله إن من المحيض من نسائكم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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ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 119. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 110. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 111. سيجعل الله بعد عسره يسرا 112. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آموا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن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 يتَنَزَّلُ الأمُّ بَنَهُ لتموا أَ اللَّ غ كلُّ شيءَ قَديل وَأَ اللهَّ قَ حاطَ بِكُلِ شيءَ ع